التسجيل السابع والتسعون استمع إلى التراكيب ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ألف عمارة الأرض باء جانب معنوي ت الحاكم في المجتمع ث الحق يعلو